إلا الله استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا استووا الله أكبر الله أكبر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 في النبروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود ان نار ذات الوقود اذ هم عليها قع وعلى ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شير ان الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم وله عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير يا الله لمن حمدا ربنا و لك الحمد الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 بِالْعَوْنِ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكذِيب وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِم مُحِيط بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ